السلام عليكم ورحمه الله الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد ايها الاحباب الكرام اهلا ومرحبا بكم مع درس الفقه وكنا توقفنا قبل رمضان وها نحن نعود عوده حميده مع درس الفقه ودوره حياه المسلم فنسأل الله عز وجل أي فتحهن ويكون في ريننا وبمناسبة إن إحنا بنعيش أيام الحج فإن شاء الله عز وجل آآ سنجعل آآ الحديث اليوم عن نجعل الحديث اليوم إن شاء الله عن فضل الحج والعمر نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا حج بيت الله الحرام إن لم يكن هذا العام ففي عام قابل إن شاء الله تعالى ونسأله جل في علاه أن يتقبل من أخواننا الحجيج وأن يجعل حجهم حجا مبرورا ويكون جزائهم الجنة إن شاء الله عز وجل أيها الأحباب والقرام في فضل الحج والعمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني بينا لنا هذا فضل في أحاديثة كثيرة من ما رواه سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة إفارة لما بينهما والحج المبارد ليس له جزاء إلا الجنة ما معنى هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول لنا أن الإنسان العبد المسلم إذا قام بعمرة ثم مثلا جلس عاما فبعد عام يعني قام بعمرة أخرى هذه المس فبين العمرة الأولى والعمرة الثانية لا بد أن يكون واقع فيها شيء الذنوب اللمم الذنوب اللامه الذنوب الصغائر هذه الذنوب الله عز وجل يكفرها بالعمرة الثانية الذنوب التي وقعت ما بين العمرة الأولى والعمرة الثانية العمرة الثانية الله عز وجل يكفر بها ماقع من ذنوب صغائر آه آه في هذه المسافة بين العمرة كذلك ما بين الحج والحج يعني لو واحد عمل حج وجلد ما بين الحج الثاني ربنا كير مو عمل حج الثاني نفلا بعد مثل خمس سنين أو عشر سنين هذه المسافة الذنوب الصغائر اللمم, اللمم التي وقعت ما بين الحج والحج الله عز وجل يكفرها بالحج الثانية النفل والنبي من الكبائر. لحنا نتحدث عن الذنوب الصغائر لأن الذنوب الكبائر هذه يعني مفضل لله عز وجل. إن شاء عفى عنها وإن شاء عذب بها وإن كان يحفظنا قول سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار معنى أن الكبيرة إذا قام بها العبد يعني إذا فعلها العبد واستغفر منها وتاب يتوب الله عز وجل عليه إن صدق في توبته وأن الصغيرة إن أصر عليها العبد وأن الصغيرة إذا أصر عليها العبد أنها تنقالب في حقه من صغيرة إلى كبير من أجل ذلك نحن نتحدث عن الصغور اللمم أما الكبيرة فهذه إلى الله سبحانه وتعالى والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة يعني الحج المبرور هو الحج المقبول ولن يقبل الحج أو أي عمل إلا إذا توفر فيه شخص الشرط الأول هو الإخلاص أن يكون هذا العمل لله سبحانه وتعالى والشرط الثاني أن يكون هذا العمل موافق لصنة النبي صلى الله عليه وسلم أو كما نجده في الكتب التي تحدثت عن شروط قبول العمل أن يكون موافقا لشرع الله سبحانه وتعالى فإذا كان الحج الذي قام به المسلم حجا صحيحا ويتوفر فيه هذين الشرطين الشرط الأول والشرط الثاني موفقة للشرع أو لسنة النبي صلى الله عليه وسلم حين ذلك يكون حجا مبرورا بسم الله غير فيكون حجا مبرورا والحج المقبول يتقبله الله سبحانه وتعالى وليس له جزاء إلا الجنة. فالله عز وجل يجازي صاحب هذا الحج المقبول بالجنة. سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب فقر كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس لحجات مبرورة ثواب إلا الجنة ما معنى هذا الكلام؟ معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم المتابعة بين الحج والعمرة يعني أقول أنا أتابع فلان يعني أنا أراقبه أنا أتابعه يعني ماشي معاه فالمتابعة هنا بمعنى إنك أنت تفعل العمرة بعد عمرة وحج بعد حج يعني ما تكتفيش بإنك, بأنك تعمل عمرة واحدة لا بتعمل عمرة وأكثر من عمرة وبعد العمرة تقوم بعمرة بعد الحج تقوم بحج لماذا لأن العمرة الكثيرة والحج الكثير يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن يعني الحج والعمرة ينفيان يعني ينقيان عبد من الذنوب ومن الفقر يعني لا يكون عنده ذنوب لأنه على طبيع يمسح ذنوبه كل ما يكون عنده ذنوب يعمل عمراء فربنا عز وجل يغفر له الذنوب فما يكون عنده ذنوب يعمل حج فربنا يغفر له بهذا الحج الذنوب الذي وقع فيها ما بين الحج الذي يقوم به والحج الماضي فيكون صفحاته نظيفة وكمان المتابعة الحج والعمرة بيجعل الإنسان يعني لا يفتقر أبدا بإذن الله تعالى واللي يحدثنا كده النبي عليه الصلاة والسلام صادق المصدوق إنه ما يفتقر أبدا الله عز وجل يغنيه من فضله سينفيان الذنوب ما يكون عنده ذنوب ما يقع في فقر أبدا والنبي يسام يعطينا المثل يقول بمثلنا كده أما ينف الكير، الكير ده اللي هو قال كده ينفخ فيها، ينفخوا فيها الحداد من أجل أن يشعل النار التي ينصهر فيها الحديد. فإذا انصهر الحديد أو انصهر الذهب أو انصهر ال... انصهرت الفضة، فالخبث بتاعه مشي ويبطتف فوق السطح السطح ال. هذا المنصهر إن كان حديدا أو ذهبا أو فضة يطفو تطفو الشوائب فوق في السطح فيزيلها صاحب الذهب أو يزيلها صاحب الحديد أو صاحب الفضة من أجل أن يبقى المعدن المنصهر نقيا، فإنسان كلما أذهب هذه الشوائب هذه الذنوب من حجه أو عمرته حجه أو عمرته من صفحاته أبقى يعني هذه الصفحات ناقية وليس فيها ذنوب وليس فيها فقر فببين لنا النبي عليه الصلاة والسلام بيضرب لنا مثل بالكير بتاع الحداد لما يصهر الحديد ويص المعادن فلا يبقى فيها إذا شال منها الخبر لا يبقى فيها إلا الحديد المنصهر النقي فالإنسان يصبح نقيا كلما حج أو اعتمر نقيا من الذنوب والنبع السلام يقول ليس لحج مبرورة يعني الحج المبرورة الصحيحة الموافقة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام التي فعلت بإخلاص لوجه الله تعالى الله عز وجل يقول ليس لها ثواب إلا الجنة الله عز وجل يجازي صاحبها بجنة كذلك سيدنا أبي هريرة يروي لنا حديثا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حج لله عز وجل فلم يرفض ولم يفسق رجعت يوم ولدته أمه اللي بيقوم بعمل الحج وأثناء قيامه بعمل الحج لا يقع في الأمرين دول الله عز وجل يقول الحج أشهر المعلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفثا ولا فرض ولا جدال في الحج اللي يقوم بأعمال الحج يبقى يلتزم إنه لا يرفث ولا يفسق فلا رفس ولا فسوق ولا جدل في الحج الرفس هنا سواء كان في الايه او في ايث رسول الله صلى الله عليه وسلم المعنى به معنى له معناه اما انه يكون رفس بمعنى الجمال ودواعي يبقى المحرم المتلبس بالاحرام وب الحج لا يجوز له إن كان معه أهل بيته إن هو مقا عليهم أو يفعل أي شيء من دواعي الجماعة لا يقبل لا يداعب لا يفعل كل هذه الأعمال لأنها في النهاية تؤدي إلى الجماعة يبقى المقصود هنا بالرفس قد يكون الجماع ودواعيه الجماع اللي هو حقيقة الجماع حقيقة الوقت أما الدواعي فهي الأسباب التي تؤدي إليه فالشرع هنا يغلق الباب عن الإنسان يقع في أمر الجماع بعدم التلافظ بدواعيه كذلك قد يكون المعنى الآخر وهو آآ آآ الرفث بمعنى التلفظ بالبذيء والفاحش من القول إنسان يقول ألفاظ مش كويسة وهو بيحج أو مثلا ممكن الإنسان ينكت نكت مش كويسة في الحج الناس بتفعل هذا وتعتقد أن هذا يعني ليس من الفسوق وأنه ليس من الـ من الرفس إنما كل ذلك من الرفس يعني أحيانا الإنسان حد يديف يشتم أو يعني لا يتحكم في أعصابه فتلفظ بالفاظ لا طرد الله عز وجل وتهضب الله عز وجل عليه فهذا من الرفس أو الإنسان كما قلت يعني يقفش أفشا كده يقول نكته إنما من شأنها إن تكون فيها شيء من البذاءة أو الفحش فهذه تنقص من حجه وتنقص من أجره في الحج لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول فمن حج جاء لله عز وجل فلم يرفص يعني لم يأتي بمثل هذه الأمور ولم يفسق والفسق هنا بمعنى خروج عن حد الله عز وجل الله عز وجل حد لنا حدوده يعني زي احنا بنقول كده خطوط حمراء ما ينبغي للمسلم ان هو يتعداها فإذا تعدىها نقول انه قد تجاوز حده الله عز وجل يعني حذر من ان يتعدى المسلم حدود الله والله عز وجل يقول ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه كذلك احنا في اللغة بنقول فسقت الفاء أي خرجت من جحرها وفسقت النواة يعني خرجت من التمر متتكع كده فتقوم النواة كده تخرج منها يبقى فسق أي خرجت فمعنى الفسوق أي خروج عن حد الله عز وجل يحج لله سبحانه وتعالى فلم يرفق ولم يفسق يعني لم يجامع لم يأتي بدواعي الجماعة ولم يطمئ بالفاحش البذيء من القول و و ولم يتعدى حدود الله سبحانه وتعالى هذا حجه مبرور وهذا يرجع من حجه صفحاته بيضاء قد غفر الله له ذنوبه فيرجع وصفحاته بيضاء كيوم ولدته أم الإنسان حينما يولد بيبقى لسه لا عمل حسن ولا سيئة فبيرجع صفحاته كلها بيضاء كيوم ولدته أم أنه بعد سنبي يشبه كيوم ولدته أم أمه في بياض صفحات كتابه إنما الناس بقى بترجع من الحج بتسود هذه الصفحات بعد ذلك ومشعايز نقول إن في ناس بتبقى لسه مراجعتش من الحج وبترتكف ظنوب هناك يعني كنت أسمع إن كثير من الناس اللي لا تمالكوا أعصابهم ممكن ياسوب ممكن يعني يتكلم بكلمات فاحشة وهو في حجه أو بعد ما ينتهي من الحج وراجع في المطار أو حاجة أي مشكلة أيه فيتنرفزها في الناس تتلفظ يعني كلام من شأنه إن هو يسود هذه صفحات مرة أخرى أو يفعل يعني يجعله يحتمل زمناً وإكتماً أيضا سيدنا عبد الله بن عمر بيروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغازي في سبيل الله يعني المجاهد في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله سبحانه وتعالى يعني هم موفدون من قبل الله سبحانه وتعالى دعاهم فأجاب يعني الله عز وجل قال لهم حي على الجهاد فخرج الغازي حي على الحج والعمر وأزن في الناس بالحاج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافعهم فالله عز وجل دعاهم في هذه الأوقات أذان سيد إبراهيم عليه السلام فهم يجيبوا المولى عز وجل لذلك الإجابة بلبيك الغازي لما الله عز وجل ندي حي على الجهاد فيقول لبيك ويمطط فرسه وسيطه في يده ويغزو في سبيل الله عز وجل وكذلك وفد الحاج والمعتمر أول مبيل يقول لبيك اللهم لبيك يعني دعوتاني فأجبت يا الله لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك فالله عز وجل لما دعاهم أجابوه يعني لبوا وسألوه فأعطوه فأعطهم وسألوه فأعطهم هما الحج والعمرة معمولين لذكر الله عز وجل ولأن الإنسان يلح في طلبه للمكفرة ويلح في طلبه كل اللي له من عند الله عز وجل بيطلبها فالله عز وجل يعني يعطي إيا له ويجيبه يجيبها له كل حديث اللي احنا ذكرناها هذه هذه حديث صحيح متفق عليها عند البخاري وعند مسلم الحج جماعة الخير في حكم حكم هو واجب أو جابه الله عز وجل على الانسان المستطيع الحج مرة في العمر ولمرة مرة في العمر وبعد كده اي عمرة بتبقى نافلة بعد كده اي حاجة بيبقى نافلة يعني زيادة انما انت لك حاجة هي حاجة الفريدة وعمرة الفريدة وقد تكون عمرة الفريدة مع الحج بالنسبة للمعتمر المقرن اللي هو بيعتمر بيبقى عندنا ثلاث أصناف للحج او ثلاث أنواع إما متمتع وإما قارن وإما مفرد ودول إن شاء الله لما يجي وقتهم هنعرفهم يعني إيه متمتع يعني إيه مفرد يعني إيه مقرد إنما على كل حال الحج أوجبه الله عز وجل على العبد المسلم مرة في العمر العمر كذلك على كل والحج يعني بيكون على المسلم البالغ العاقل الحر المستطيع ونحن إذا قلنا مسلم بمفهوم المخالفة هنخرج الكافر الكافر معله هوش حج والصغير معله هوش حج والمجنون أو المعتوه معله هوش حج المجنون اللي هو ما يعني مخه أو عقله ذهب خالص ما لهوش عقله خالص والمعتوه وأحنا بنقول عنده نسبة تخلف، فهذا وهذا ليس عليهم حج فإذا قلنا عاقل بيخرج لنا المعطوب والمجبور، وإذا قلنا حر فليس على العبد ليس عليه حج وليس عليه عمرة إلا إذا سيده يعني أذن له في الحج أو حج خذوا معه فلا بأس إطلاقا وحجه صحيح أو عمرته صحيح إنما هو كعبد ما ينفعش أنه يقول لسيده أنه أنا عايز حج هو ليس عليه حج لأنه غير مستطيع إلا إذا أذن له سيده في الحج أو في العمرة فحجه حجه أو عمرته صحيح أو هو سيده ذلك لحج أو عمرة وقال له احرم معايا وجعله يعني أذن له أنه هو اتمر معاه او يحوج معاه فحجه صحيح واذا قلنا المستطيع يخرج لنا غير المستطيع المستطيع هو اللي قالوا حد الاستطاعة الزاد والراحلة وبعضهم قال امن الطريق يبقى الزاد وراحلة وامن طريق وبعض الناس من الوحيد زود وقال نفقات العين من ساعة ان يذهب الى الحج حتى يرجع لأن من فعش أنه هو يأخذ فلوس كلها ويأخذ ويسيب أهل بيته عالى على الناس يسألون الناس وتكففون الناس أعطوه أو منعوهم هذا ليس من الصواب إنما الأولى أن يترك لأولاده نفق يعني ينفقون منها يتعايشون منها من ساعة أن يذهب إلى الحج حتى يعود قال الله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى لنا فيه آيات بينات ما قام إبراهيم ومن دخله كان أمين اسمع ولله على الناس الشهد بتاعنا من الآن ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل ومن كفر فإن الله غني عن العالم من الآيات في سورة العمر كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس في الحديث الذي رواه عبد الله بن عمر بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت من استطاع إليه سبيل في رواية أخرى وحج البيت وصيام رمضان سيدنا أبو هريرة لنا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا أيها الناس إن الله قد فقرب عليكم الحج فحج فقال رجل أكل عام يا رسول الله فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قالها ثلاثا فقال صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لواجبت ما استطعتم ثم قال ذاروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلاف واختلاف واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بأمر فأت منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوا إيه معنى الحديث ده إن النبي عليه الصلاة والسلام ببلغ الناس عن رب العزة جلا جل على، فقال أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج. الغير موجود عنده، ولذلك لا يجب على الصبي حج ولا على المجنون حج، وكذلك العبد كما قلت أنيفا لا يجب عليه الحج لأنه غير مستطيع الانشغال بخدمة سيده وإذا حج الصبي أو العبد صح حجهما ولا يجزئهما عن الفريضة. آه يعني آه مثلا العبد آه آه إذا, إذا, اذا حج مع سيده الحج بتاعه ياخد اجره ولكن لابد ان يعمل حج اذا اصبح حرا يبقى لم يسقط عنه الفريض وكذلك الصبي افرد ابوه خده معاه وهو صغير لم يبلغ الحلم نقول له الحج بتاعك صحيح ولكن آه آه لابد انك انت تعمل حج ايه الفريضة اللي هو بتعمله انت محتلم يعني كبير سيدنا عبد الله ابن عباس يقول يعني حدث ان امرأة رفعت يقول ان امرأة رفعت الى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت لي هذا حج قال نعم ولك اجل يعني حج بتاعه صحيح ولكن لا يغني عن حجة الفريض يعني حجة الفريضة دي لابد انه يعملها البالغ العاقر إنما بالنسبة للصغير يأخذ أجر الحج ولكن لا تسقط عنه الفريضة قال نعم ولك أجر وعنه صلى الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى يعني مثلا نقوله الصبي ده حج مع ابوه وصغير نقوله بس هذه الحجة وإن كان له أجر فيها وابوه لي أجر فيها إلا أنها لا تسقط حجة الفريضة عنه وأيما عبد حجة ثم عتق فعليه حجة أخر والعبد إذا عمل حجة سواء أذن له سيده أو إنه هو عملها مع سيده فنقوله برضو لسه عليك حجة الفريضة هذه تقوم بها حينما يعني يعطقك سيدك فتفعل حجة بعد العتق دي حجة الفريضة طيب ما هي الاستطاعة؟ الاستطاعة يعني تحدث فيها العلماء وإن شاء الله عز وجل نحن نرجئها نأجيلها إن شاء الله للقاء القادم فلعل في هذا القادر كفاية أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد والهداية جعلني له وإياكم من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه